قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك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 انم الآيات عند الله وما يشعذكم انها اذا جاء ات لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون